وَلَقَسَمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَقَسَمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُورُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُورُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ يَكُورُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُورُ النهار على وَشََّ وَشَّسَ وَ القَلَ كلُّ إ يجرْير أَجَلِم مُسََّ كلُ يجير أَجم سَمَّأَلهُ العززُ الغف ألَهُ